وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آمِينَ أَوْ جَعَلَكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ